يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا لا أي يتمنوا ولو كر الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره الدين كله ولو كره المشركون